فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل امرئ من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 قَدِرِينَ عَلَى أَنْ نَسْوِيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فإذا برق البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المشتقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم واقر بل الانسان على نفح بصيره ولو القى ما فيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرئ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِن عَلَيْنَا بَيَانَهُ